وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بيوني فقال ان بيوني باسماء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 فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكننت وزوجك الجنة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 من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم